على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت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 مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتوف يدعو ثبورا ويطلى تعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بطيرا فلا